اشتركوا في إلهي يا رب عبدتك طاعتا وتقوى وإيمانا بأنك تعبدوا وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحدد إلهي يا رب عبدتك طاعة وتقوى وإيمان وما دمعت عيناي إلا توسل وشكرا لنعمك التي لا تحدد وجودي وما فلا لنا فلانا لنا صخور ونخصب فند فدو واطلقتنا شكلا وعزما ومنطقا على خير ما ناه ونا <تصفيق> إلهي يا رب عبدتك طاعة وتقوا وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنا تي لا تحددوا الهي بعد الذنب جيتك راجيا حنانك يا من تستعان وتقصد واسالك الغفران رفقا باضلعي من الخوف نار الذعور فيها توقد دعوتك يا ربي دعوتك يا ربي دعوتك يا ربي لتغفر زلتي وما أكثر الزلات حين تعدد فما أنا معصوم ولا أنا قصيد تحديك يا من طوعه الأمس فأدمعي على توبتي عنها تنم وتشهدوا إلهي يا رب عبدتك طاعتا وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عينا رسلا وشكرا لنعماك التي لا تحدد